والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما ذالكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفَّ يرى الله عنكم اس والذين يعملون يجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون الَّذِي صَلَّى وبِكَ كَانَ عَبْدًا وَيُخَوِّفُنكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقال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 قُل اَفَرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منسكات رحمته قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ியம அலமக்கி கும்லும் பசவுளமு மய ஜி على يجيء عذابهم